بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين فيه انقاف. كذلك يحيي اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 تَأَفِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرُؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ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 ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل لا أسألكم عليه أدرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بتط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 ومن آياته الجواد في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 لله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أَوْ يذوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما